「おはようございます。 صفوفكم وسد الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولمن خاف مقام ربه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ذواتا اثنان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان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 ق ب ل ه م و س ا ج ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان إ ح س ن إلا إ ل ا هل ج ز الا ء ا إ ح س ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن فبأي 「あなたの声が聞こ a るのは誰だ ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر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 إ ي ا ك ن ع ب د و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن إ ه د ي ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أ نمت ع عليهم غ ي ر ا ل م غ ض و بهذه ع ل ي م المعلمين امن جنتان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان مدهان م ت ا فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان ن ض ا خ ت ا ن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 ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إ ن س قبلهم لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جاء ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان